وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعه السادس والعشرون من شهر ربيع الثاني لعام 1400 و37 للهجرة الموافق الخامس من فبراير لعام 2016 للميلاد نواصل دروسنا من كتاب الأصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى باركس لما عندتي جمعه معلتي علت عشران شديشتن ربيع الثاني شحن 430 شوعه كم اول حموشت فبراير قلت شحن عسرته شديشتن ميلادي ان شاء الله زبا الأصول الثلاثه تبغ غسال نوزدوزل لنا سي مالتيو ان شاء الله نغسل واسال الله نجعله لوجه خالصة ربنا خل هنا اخلاص هبنا بارك اسمنا تائب صحنا يرنا قول الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سوره البقره الايه 183 الايه 183 ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سوره ال عمران الايه 97 مباركس الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتهيبل ودليل الصلاه والزكاه مباركس مردي دليل خون مالتي بزعبه صلاه ركن من اركان الاسلام عندنا اسلامنا مخنا صلاه والزكاه كمون زكات كتاوز ناتومز غبوم ازياون ركن مخانه من أركان الإسلام كمون وتفسير التوحيد نتوحيد دقلز دليلنا تو قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتيل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اي تعزز رب سبحانه وتعالى انتيل قال له طبعا الخطاب لاهل الكتاب اليهود والنصارى لكن نزا ام مزاو زي, زي خطاب زي الله مالتي صدمني انا اززكم من بجا كان اعاد نعين نخقزوني توحيد غيرو ما عيت راح نخقزوني مخلصينا مخانني ام اصريوم نعيت راح نبينين نخقزوني تراها عزيزه يوميلو حنف اي مايليننا ان اشرك الى التوحيد كشركي زمبيلوم ما الينا ان اشرك الى التوحيد كشركي زمبيلومنا بتوحيد نخمصو كشرك ريقمنا توحيد نخمصو ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه كم اون صلاه ابو وقتان نخسق دواون بحر وذلك دين القيمه اذ تقسم بعري دين القيمه أي دين الاستقامه ونعز خونه الدين هيماوت اذ يسلمنا رب سبحانه وتعالى ابسوره البينه اي قصري حمشته انتبه لا شيخ محمد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرحه كله أي أن الصلاة والزكاه من الدين صلاه تن زكاه تن بل قبلت عند تاتنا اسلامنا دحر توحيد صلاه بدحريد ما زكات مالتي قوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين اي تعززون ان ترفينا حاضر ربي ترحنا خقزوا مغاني مخلصين يا ام عصر يوم مالتي بتوحيد كصريو لهدين بتي ديننا يا ربي اسلمنا نخخدو ومخاح ونف كفر شركي رح يقوم توحيد نخ حذو ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه صلاه دماني ابو وقتان كس ابو وقتان كسدوا ان زين صلوات حموشه صلاه مالتي سجدوا ترى حي تباهلنا مالتي غناتو حدا سب زوره مسا 10 المغرب مسع عش شخص سجد اخلي بتاكيت مالته زي عزيزنا يا بل انما ابو وقت كنسجدان الا جاه شايتوا قينو زحمه مسب اذيتات ابتن اي فقه باب الجمع بين صلاتين زبلالو كجمع خيل ومسافر وزحمه مسب عند خركوينو مالتي كمون تخال احكام فقه زلو مالتي وهذه الايه عامه شامله لجميع انواع العباده اذا ازاءه نحفشه وذكره انواع العباده بحفشه تغليات فلا بد ان يكون الانسان فيها مخلصا لله عز وجل حنيفا متبعا لشريعته سلازخ بتوحيد جمركا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلازخ بتوحيد جمركا كمون كله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل زيات صلاه تكون زكات كله زيتان تاع نقبر مالتيو اخلاص قرنا نيانا عصرنا نربت راح كنقزوا بازي الرسول صلى الله عليه وسلم حزمولنا دمصو دين, دين الإسلام الاسلام تمسك كنقبر دحريو رب سبحانه وتعالى انتي بلالو مالتيو ويعطو الزكاه هذا من باب العطف الخاص على العام انت دارينا ما جمر يا تعبادات تقيسه مالتيو وما امروا اشباب إلا ليعبد الله رببي نخرجوا زي عباده حجه تقيسه بدحريه وكابتن عينات عيناتنا العباده رب تقيسه مالتيو ويقيم الصلاه ها ويعطوا الزكاه انتوا قبرو مالتيو صلاتك تسجدوا ابو وقت كم اون انتم ها فاتم زكاه كواو يلو ازن بعري بنجمر يا رب سبحانه وتعالى تعباده بحفش وتقيس دحريو صلاه زكاه ما نبي نتقسون مالتيو اذا متسارزي انت يا ردانا صلاتن زكاتن ما عنده خابتن عباده لكن زين كلتين دحر عبادات تقيسون فلا بده ان يكون الانسان فيها مخلصا لله عز وجل بدحر انت مالتيو لانه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه من العباده ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الاهميه اذا رد ان معرخ عندي اقدس مخانن مالتي صلاه الزكاه بحر التوحيد منات تغزو اله توحيد تقزو بحر يقنتاي تقزو مالتي صلاه الزكاه اله تقيسو اذا ترى ان عباده بحفشوت تقيسو مالتي بحر ما صلاه الزكاه وفوليت تقيسان اقداسنت ناتن كردانا سلاذدليه مالتي من كان عدوا لله وملائكته وجبريل لرب سبحانه وتعالى ملائكه تقيسو سالهم شباب دهرين ساي تقيسو مالتيو جبريل خاص اذا انت يردانا فضلنا جبريل ما من الملائكه لكن ملائكه تقيسو تحري وجبريل لرب سبحانه وتعالى اذي تنزل الملائكه والروح وهو جبريل عليه الصلاه والسلام فضلنا جبريل وإلا ملائكه يلو رب سبحانه وتعالى ما اسمتم ملائكه راحوا كلهم لكن بفولين جبريل متقاسوا اذ فضل عباده لي انا نحاد... نعاي حاده ربي نخت امنو لي توحيد كنت حزولي لي, لي. خالقكم ولنالوا بدحريو عند حريته عباده صلاه زكاه متقاسوا اهميه اقدس مخانه يردها النايب الشيخ بن عثيمين والصلاه عباده العباده البدن والزكاه عباده المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل فلذي صلاه عباده اكلاته مالي زكاه تريناد ماني عباده ناي متخون الله عباده ناي غنزب زين كلتين كان يا شباب تقارنينهم مزا قول كل شيء لذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه قرينتان في القران له لا ثم مانع زكات زكات ما هب ذاب صلات زكات بحسب تتقي سن لو ابو بكر رضي الله عنه سلازين كل جزبه بحسب االقران يتقسم علتي ابذ احيات واقيم الصلاه واتوا الزكاه ويقيم الصلاه وياتوا الزكاه لرب سبحانه وتعالى رابعا اي دين المله القيم التي لا عوجا فيها لانها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم رب سبحانه وتعالى دم يا شباب وذلك دين القيم زين تتقصى توحيد صلاه قطب الكاب وتاخذ سجده خمون زكاه ربي ندح الرزقك نتم دراتات نتمزق بومك تقبل لهم زكاه كترز زيء دين زيء زيء قنعت هيماوت لرب سبحانه وتعالى مخه اني اعوجاج زي بالله يمان صقام زي تلاجس مالتي تخزبلت قنعت من قدي مالتي لانها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم كما قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وان هذا صراط مستقيم لبلى رب سبحانه وتعالى اذا من قدي زي زي قنعت من توحيد كنت حز ساعة قنعت من قدي كمون سننا نبي صلى الله عليه وسلم كنت حز ازي انت ما تلقنعت من قدي لرب سبحانه وتعالى توحيد قد يفكا شرك دحرائتي سننا قد يفكا بدع عند حر وديكا ازي انتي غبطيو تاخذو زلخه من قدي غبطيو لاذ رب سبحانه وتعالى اذا قنعت تخزبله من قدنا تي حزيلو ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله من قدتات ايتلاغسو منقداي حنتيا قنعته تخزبلت منقديا فتفرق بكم عن سبيله اي عن سبيل الله كابتي منقدنا يربي كرهق اخو منزن من لا ملاغس زلوون يمان يسار ني يمان يمان نصغام زلوا منقدتات غدوفوان تخيلكم تا منقداي صراح حزو يبرب سبحانه وتعالى ابسوره الانعام ايات 200 همسان سلسلتن وهذه الايه الكريمه كما تضمن الذكر العباده والصلاه فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك سلازي اذا ايا زي انت اتقلا لا مالتي صلاه زكاه اتقلا لكن ان صلاه قد مي زكاه توحيد تتغزو وما امروا اشباب الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء يئوم مصر يومنايت راح نققزوني عزيزه يومي لرب سبحانه وتعالى فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا نربي اخلاص دا يقبر له توحيده ومن جعل عبادته الله لم يكن موحدا لزي إلهٌ موحد أيكونن بتوحيد اتهون أنت دا شقيروه المخلوق بهواته يخون مسموته ردوني نده حرز بالكوينو كمون ولاد نده حرسينه بتجاهون باني ولرهابون نده حرز بالكوينو كمون حميمو حميما نده تعن هابون نده حرز بالكوينو ويد ما نزه المخلوقين زياتهم ربي زفتهم ولا يخونوا وابطهم غيروا من رب حرزويعو اذا نقول يا زئاء ربي اي فتوانو وكفار قريش دماني زئاء شرك زئاء اف او ديقاتهم مالتي لذلك رب سبحانه وتعالى قام تزواله وقال ربكم ادعوني استجب لكم سلازي تقدمت سيدنا عززنا يا باقات توحيد يا مو توحيد نحز حضره بدحريه ودليل الصيام رب سبحانه وتعالى رمضان وانكم زعززنا نخنصم له انسايلو رب سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انتم بايزا منكم موحدين مسلمين انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم زعمنكم بملك تناي رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمنكم بتقران اوريد يزلقون زعمنكم مؤمنين كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ صِيَامٌ تُعَزِّزُكُمْ يَا قَوْمُ أَيُّ فَرِيضَةٍ صِيَامُ فَرْضُ خَيْرٌ لَنَّعَاخَتِكُمْ نَغِدُن نَزْخِل مَالَتِي كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَزِي صِيَامُ زِدْ مَانَنَّعَاخَتِكُمْ تَرَحْكُونَ تُمْكِن مِيغُمْ زَنَبُرُونَ بِصِيَامِ عَزِيزَة يَوْمِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مِئِنْتُنَ عَايكَة فَرْحُنِي مغنيات حدث اندحرت اي موللو انت اخون مالتيو انت دمناتو اكلاتو غلو انت اخون يضعف مالتيو ابذ ساعات تزي تقوى يمسالو زي صيام زي فرح ربي وبو وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوات الشيخ ابن عثيمين طيب قال له رب سبحانه وتعالى ابذ خطصلنا خلو سيدي كتب كما كتب على الذين من قبلكم قد ما عزيزي يوم انه خصمتهم قدناهم زنابر حزب كبلن كله فوائد له بزيلو كابتي كبزعه ازيا نردو مالتي اولا اهميه الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الامم من قبلنا وهذا يدل على محبه الله عز وجل له وانه لازم لكل امه اذا صيام ازيا فرض بمخانه حتى قدمنا زنابر وهزبتات كم تعززو نخوض ام هو مالتي ايضا ربنا سبحانه وتعالى ذا صيام زي افطوا مخانو مخناته ابزا ام ما ذاو صيام كم زهله غيرو مالتي لازم لكل امه ذااني اقداسيو و يدماني ناقد نخونالو نخلو حزبات مالتي قدمنا زنبرون صيام كم زنبر رب... كم زنبروم ثانيا التخفيف على هذه الامه حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والابدان قال ما لتيو قبض كما كتب على الذين من قبلكم نرد امالتيو يعني نعنا رب سبحانه وتعالى خفف لنا اليه اي تبارى تب بينهم راح يكون ع بينهم راح يكون انصيام ون كرم سناتكم عزيزي يومي ائذ باللله سبحانه وتعالى ان تعلم لم تكلف وحدها اي هذه الأمة انها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقه, مشقة قد يكون فيه مشقة على النفوس والابدان طبعا نفسنا قد كم يخيلي يعني فيها مشقة لكن مز كله توم قد ما خوم ز نبرون عزيز يوم يقبلنا اذ يرد انا مالتي الحمد لله ابانا راح يكون لنا التصيام بعلنا كنا قالوا له ما مالسي برتي نخين بن مالتي والصيام صبري علمنا مخانه مالتي ثالثا ثالثيتي الاشاره الى ان الله تعالى اكمل لهذه الامه دي اكمل لهذه دينها حيث اكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها ثالثا سيدنا نردى اليه رب سبحانه وتعالى نذا أمة محمدية رب سبحانه وتعالى ازدنا تكمالكم زغبرو مخنيا توتي فضلنا قدامه ذهابهم نعنا ونهبنا اي ولله الحمد لذلك صيامكم تتدعزون احنا دما صيام تعززنا دم مالتيو دحريوه الشيخ بن عثيمين نائب المالتيو اذر هلت الله عز وجل في هذه الايه حكمه الصيام بقوله لعلكم تتقون اتينا الصيام انتائه حكمه ويدماني انتائه السبب لمنتاه صيام واذا صيام زي ان انتعنا تعززنا زلنا يعلو رب سبحانه وتعالى اتقوا لعلكم تتقون انتنا عين قد فرحوني سلاذا حدث انت تصوم لوصبح جهنا عباده دفافه قران تغرر ترئه دعاءك بالزحترئه عمل الخير كبالزحترئه مالت ايت ايت تقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الفائدة بقوله ومن لم يدع قول الزور والعمل, والعمل به فليس من الله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه كم ترى الله صلى الله عليه وسلم زبلوه من لم يدع قول الزور لم قول الزور بوغته زربا زي سمعكاي حسيخه بوغته زخنه زربا خت الزرب والعمل, والعمل به كم اون بوغت سرح مالتي والعمل به بوغت سرح بزقول الزور زي فليس لله حاجه تضرب بعيد ليون زي صيام زي طالما تملحس ندحر زي انتدا حماه الزربان لا مالتي اسود ماني بوته زغونه بوكته كي سمعك اخذت مسكر ويدما زي سمعك اخذت الزرب اذن باعلو الصيام رب سبحانه وتعالى ايد اليو حد سب ما لحسو كك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد في ان يدع طعامه وشرابه في ان يدع طعامه وشرابه زي سبزي انتدا زناتو مغبي ويد كاب ماينستان كابس خوونه سته حلال زبله انت دا ريحقو صايمو لو لكن ما لحسو اياكبان رب سبحانه وتعالى اذا صمناتو نايسبزي ايدليوني مالتي مغنياتو ملحسو خكبالو اكلاتو كله صومالو مستسيام مالتي اما خبلع تخل كيلو كابس سته نجر حلال زبله تخل ابذ ساعات انتداس بحم يالو ويد ماني ما خنثار الله صلى الله عليه وسلم زبولوا ابذ حديث انتدااني بحمار زربا زي اب حمار زربا اند حرزو الكوينو ويد ما بوكتا الله رب سبحانه وتعالى اذا د صما زلو السبزي ايتل ليونيا يبلو صلى الله عليه وسلم زيد ما ابو صحيح البخاري نرغبوا ثالثا اي دليل وجوب قوله تعالى بزعنه حج واجب مخانو رب سبحانه وتعالى تايلمالتي اي دليل وجوب دليل وجوب قول قوله تعالى قوله رب سبحانه وتعالى تايلو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الى آخره ولله على الناس ندك سبات غبو الله ابرب قبل قبل ربي خماله وزغبهم نغر الله زي نغير زخ رب سبحانه وتعالى لصادم حجه مالتي ان تايلو ما نستطاعه اليه سبيلا نذك نذكالو مالتي زتخالو كحجج الله ومن كفر بزحج جزاء عند حر كفيرو كن فان الله غني عن العالمين رب سبحانه وتعالى وراح نتحدث نمتاي زي حجاج كالو نربزملاالو نغير يبلون زيىا سوره ال عمران رقبه ايا قصري تسع نشوعه بدحريون تايلو الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهذه الايه نزلت في السنة التاسعة من الهجرة مبلتا شعي هجريه يا ذا زا ايا زاء زاروا مضان زيات شارعه زاء زي ادمات شعي هجره يا تعزز مالك زاء زي اون مبلتا شعي هجري وبها كانت فريضه الحج ولكن الله عز وجل قال من استطاع اليه سبيلا بدحرز حج تفردوا واجب كونه فرض وكينه قبل 13 شعه لكن رب سبحانه وتعالى قال من استطاع اليه سبيلا لنفسه كفكون واجب فرض غير له انما نتز مخهاني تعنا ربي ذهبوا كوفكبل يا بلون كحجج الله دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه اذا ازي ادماني دليل تخوننا من استطاع خبل زي كل انتا يقولون مالتيو حج فرضي يكونن مالتيو اذا ماني الحمد لله كبتي تيسيرنا ربي سبحانه وتعالى ذهبنا مالتيو اما شرشه الشيخ ابن عثيمين انتايله في قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين ذكاه دليل رب سبحانه وتعالى ايكد الحج ابسعت زين دحرك يدور رب سبحانه وتعالى ولا هنتزم الا على نجر يبلون اذ سبزي حج ايكدن ربه ولا هنتي زغد له يبلون دليل على أن من ترك الحج ممن استطاع اليه سبيلا يكون كفرا ولكنه كفر لا ي... كفر... ولكنه كفر لا يخرج من المله على قول جمهور العلماء ازي بس زي كابحد عتيتيلو انت تقالون كله ابكرو ابس ساعات زي زي سرحو زي كفريو لكن زي كفر الأصغر نبلو تاي نقول يا شباب كفر الأصغر نبلو لا يخرج من المله كمسلمنا ايو صونيو ازد ما اقوال جمهور العلماء لكن انتدى نزح حج زي اه أي ان اللاني اله حجد بهال يلن القران كمان حجد بهال يلن اني امنن يا تيل بزحج زي اب حديثون حجد بهال يلن سولتكمه فرض تبلوز اللومبر تايزغون حاج يلن اللي حريلو انتدا قال بقرآن بالقران بالحديث انتدا ابي سبزي اب ساعه يخرج من المله جحودا سلاز خنا اعتقاد زي قدائزي. بحج ايمان الله نتيلو لكن حدسب انت كسل مسيوه مانيسي خلخيله مالتي لو من الصبح والله تهكن له ظروف علني گل ندبل بخيرو خ بحج ازي كفر النعمه كفر الاصغر نملو رب نعماه يبو هذه ساعات تزي بز نعما زي رزق زي ذهب وربي المفروض نربي الحمد لله رزقني له انت اكبرني رو نربي خجزاء يغبا نيرو حجم مخده نيرو مالتي ابدي الله بن شفيق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غير الصلاه عبد الله بن شفيق انتهي بالمالتي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سنه يعني دونا نجر صرح تبع عباده خد قدف كفر زباله يلن يبلونيرم الا الصلاه صلاه قم يرحمك الله بحر قديفواغن كفر يبلونيرم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فابنائي صلاه خلافه لو بين العلماء ولا نؤمن الا كله تغديفوا بعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم يا شباب الصلاه فمن تركها فقد كفر الذين هي صلات حتى امين الله كله زغدفه ابن عثمان ابن عثمين بعد الشيخ بن باز بعد الشيخ الفوزان كلاتهم زاعتهم كفير يبلوا بعد الشيخ الباني دماني لا ما دام امين الله ولا تغدفه ازي من كباير ذنبه عنبر اي كفرن يبلوا المهم انت دعاكن كون يلو غديفوا مخاني اي امن الله صلات بهاليلن حج بهاليلن حري له غديفوا كن ابسعه زي كفيروا ما لتيو لذلك زن اركان الاسلام شباب نهونا بوتات عدسات نتعلم من قطع بالنا ونحزن دا بالكو ابز ربعص وجزاكم الله خير اب لكم بارك الله فيكم اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته